وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كلام ربنا سبحانه وتعالى ولازمنا مع سورة آل عمران من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وكانت الوقفة عند الآية السادسه بعد الأربعين ويقول ربه سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قبلها قول تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قولوا تعالى ويكلم الناس في المهدي. قال مصنف، والمهد مطجع الصبي، والمهدو مطجع الصبي في رضاعه. وهو مأخوذ من التمهيد وهو من التوطيع وضع مبتجع الصبي هو المهد وهذا رواه ابن جرير في تفسيره عن قتاده في تفسير قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا قال المهد قال قتادة المهد مبتجع الصبي في رضاعه قولوا تعالى وكهلا وكهلا وكلم الناس في المات يعني هو صبي وكهلا أن يكلم الناس كما جاء في صورة مريم في بيان أنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وكان في تبرئة لمريم أمه عليها رحمة الله مما قذفه بها أولئك وافتروا عليها في عرضها قال الله عز وجل إن على ذكر قصة عيسى في سورة مريم أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا قال الكهل هو من كان بين سن الشباب والشيخوخة هذا يسمى الكهل من الكهولة وهذه مرحلة بين الشباب والشيخوخة وبعض قد يحدها بسن اختلفوا في ذلك فمن قائل ما بعد سن الثلاثين ومن قائل من تجاوزها ومن قائل بسن الأربعين وسمي الكهل كهلا لأن قوته تجتمع ويكمل ويكمل في فيما خلقه الله فيه وهذا مشتق من اكتهل النبات حين يبدأ النبات بالقوة نعم هذه معنى قوله تعالى وكهلا ومن الصالحين أي من عباد الله الصالحين قال وفي تكليمه للناس في تلك الحال قولا أهدوهما لتبرئة أمه مما قذف به قذفت به كلام عيسى في المهدي عليه الصلاة والسلام مما افتراه عليه من افترى والثاني لتحقيق معجزته الدالة على نبوته لتحقيق آيته الدالة على نبوته قال ابن عباس تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق أن يتكلم في تلك الساعة ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق يعني أعرب عنه لسانه هذا يبين أن إيسى عليه السلام نشأ يعني كما ينشأ الناس يعني وشب كما شب الناس وترعرع طفلا ورضيعا ثم حملا ثم مولودا ثم رضيعا ثم مشى وحبى وهكذا يعني تربى كما الناس يعني نعم وهذا دفع لمن؟ يقول قال ويكلم الناس في المهدي وكهلا. قال ابن ثلاثين سنه ارسله الله تعالى. فمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه الله تعالى. مكث ثلاثين شهرا ثم رفعه الله تعالى. وقال وهو ابن النبه جاءه الوحي على رأس ثلاثين سنة. فمكث في نبوته ثلاث سنين ثم رفعه الله تعالى. وهذا خرجه الطبري في تفسيره عنه نعم فإن قيل فقد علم أن الكهل يتكلم ربنا سبحانه وتعالى قال وكهلا وقد علم أن الكهل يتكلم فالآية في كلامه وهو في المهد وربنا قال ويكلم الناس في المهد وكهلا أي ويكلمهم كهلا فعنه ثلاثة أجوبة يقول في ذكر الكهل ها هنا منها أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة بطول عمره خرج مخرج البشارة بطول عمره أي أنه يبلغ الكهولة وقد عن ابن عباس أنه قال وكهلا قال ذلك بعد نزوله من السماء نعم وهذا إشارة إلى أنه سيكلم الناس بعد نزوله من السماء وعودته بعد أن رفعه الله تعالى إليه يكلم الناس يعني يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في الحديث لينزلن فيكم عيسى من مريم حكما مقصطا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكسر الصليب ويقتل خنزير ويضع الجزية ففي زمانه تهلك جميع الملل يكلم الناس في المهدي وكهله. نعم قال الجواب الثاني أن أخبر بأن الزمان يؤثر فيه وأن الأيام تنقل من حال إلى حال ولو كان إلى هن والشاهد لم يدخل عليه هذا التغير يعني هذا الانتقال من ضعف إلى قوة وهكذا فهذا دفع لما يقوله النصارى ولوجه الحسن ذكره ابن جرير الطبري والثالث أن المراد بالكهل الحليم قاله مجاهد قال ربي قالت ربي قوله تعالى قالت ربي أن يكون لي ولد قالت ربي أن يكون لي ولد قالت يعني مريم ربي هنا على جهة الدعاء والاستغاثة يا ربي أصلها أن يكون لي ولد فأنا هنا سؤال عن الكيف وكأن فيها نوع من أنواع التعجب كأنها تقول من أين وكيف تعجبا أن يكون لولد ولم يمسسني بشر قال المصنف في إلة هذا أن يكون لولد ولم يمسسني بشر قال في إلة قولها هذا قولا حدوما أنها قالت هذا تعجبا واستفهاما قالت هذا على جهة التعجب والاستفهام لا شك به وإنكارا مع هذا الله هي تستفهم يعني الأسباب الظاهرة التي يحصل بها الولد كيف يكون وهي لم يم قالت لم يمسسني بشر في سورة مريم قالت ولم أكو بغيه قال على ما أشرنا إليه في قصة زكريا عليه السلام وعلى هذا قول جمهور العلماء يعني قال التفسير عمتهم قالوا أن هذا التعجب والاستفهام من جهة ماذا من جهة السبب الظهر كيف يكون لولد من أين يكون لولبه والثاني أن الذي خاطبها كان جبريل عليه السلام لما قال فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي قال إنما انا رسول ربك لأهب لك غلاما و وفي قراءة ليهب لك لأهب هذا الملك على جهة السبب وليهب هو ربنا سبحانه هو المعطي هو الذي يجود ابتداء سبحانه فالامر كله إليه قال أن الذي خاطبها كان جبريل وكانت تظنه آدميا يريد بها سوءا ولهذا قالت أعوذ بالرحمن منك فلما بشرها لم تتيقن صحة قوله لأنها لم تعلم أنه ملك فلذلك قالت أي أن يكون لولد قاله ابن الأنباري طبعا عموم أهل التفسير يقولون على جهة على جهة التعجب بدليل قولها ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر نعم وهذا والحال أن, أن الناس فيما هو معلوم في ظاهر الناس أنهم يكونون من أب وأم فكلها ولد وليس لا زوج قالت قال كذلك قال رب كذلك كذلك الله يخلق ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء قبل ذلك قال قوله تعالى ولم يمسسني بشر أي لم يقربني زوج قال والمس الجماع والمس الجماع قال يعني جبريل كذلك يخلق الله ما يشاء أي بسبب وبغير سبب وبقي لا مفسر في البقرة قول تعالى قال كذلك هذا تأكيد تأكيد لقولها هي ماذا قالت؟ قالت أن يكون لولد ولم يمسسني بشر كذلك يعني كذلك تأكيد لقولها أنه سيكون لكي لك ولد ولم يمسسني بشر من غير مسيسي بشر من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سيتي معنا إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالمعنى الأمر كذلك أو كما قلت كذلك بمعنى الأمر كما قلت كذلك يخلق كذلك الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا وهذا تقدم معنى في البقرة فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون القضاء المراد هنا القضاء الكوني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعم. قال ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وهي الآية الثامنة بعد الأربعين قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة قال المصنف وفي الكتاب قولان قال المصنف وفي الكتاب قولا أحدها أنه كتب النبيين وعلمهم قاله ابن عباس والثاني أنه الكتابة يعني الخط قاله ابن جريش ومقاتل ويعلمه الكتاب قيل الكتاب هنا كتب الأنبياء هي التوراة أعظم وليل شريعت من التي نزلت على موسى عليه السلام وقيل الكتاب بمعنى الكتابة يعني يعلمه الخط وهذا قول ابن جريج ومقاتل ويعلمه الكتاب والحكمة قال, قال ابن عباس والحكمة الفقه وقضاء الأنبياء حكمة الفقه وقضاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم قال ورسولا إلى بني إسرائيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل التورات التي سينزلها الله تعالى عليه وقد تلقاها وحي من الله تبارك وتعالى إليه وهي كلامه سبحانه قالوا لما كان عمره ثلاثين سنة نعم وبعض الأخبار جاءت إنه تلقاها على جبل الزيتون وكذا لكن المهم الشيء أنه وحي أوحى الله تبارك وتعالى إليه قال ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أي أبعثه رسولا قوله تعالى ورسولا أي أبعثه رسولا ورسولا إلى بني إصرر إلى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا قوله تعالى أني أخلق لكم نعم بالفتح وإقراءة الأكثرين أني بالفتح وبعضهم قرأ بالكسر إني نعم قال ابن عباس أخذ طينا فصنع منه خفاشا ونفخ فيه فإذا هو يطير وضع أخذ طينا نعم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير قال ابن عباس أخذ طينا فصنع منه خفاشا ونفق فيه فإذا هو يطير نعم وقال وروي عن أبي سعيد الخضر أنه قال لهم ماذا تريدون قال الخفاش فسألوه أشد الطير خلقا لأنه يطير بليل ريش هذا في تفسير إبن جير الطبر قد رويا محمد بن إسحاق نحوه قال مصنف وقال وهب كان الذي صنعه يطير ما دام الناس ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق وهذا قول وهبي ابن المنبه قال فيكون طيرا هذا قرأت العامة بعض قرأ فيكون طائرا قرأت نافع أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه، فيكون طيرا أو طائرا بإذن الله. اي أمري سبحانه ومشيئته جل وعلا. نعم. طيب. قال فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرصة وأحيي الموتى بإذن الله قال المصنف في قوله تعالى وأبرئ الأكمه لإبراء من الشفاء يعني أشفي الأكمه قال وفي الأكمه أربعة أقوى أحدها أنه الذي يولد أعماء رواه الضحاك عن ابن عباس وسعيد عن قتاده وبه قال اليزيني والثاني أنه الأعماء نفسه ذكره ابن عن ابن عباس ومعمر عن قتادة وبيقال قال الحسن والسدي وعن الخليل ابن أحمد قال وعن الخليل أن الأكمة هو الذي يولد أعمى وهو الذي يعمى وإن كان بصيرا وإن كان بصيرا هذا في تفسير الأكمه والثالث أنه الأعمش قاله اكرمه والرابع أنه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وهذه يسمى الأعشاء الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل قال المجاهد والضحى إذن هذه أربع أقوال في تفسيري الأكمة. قيل الذي ولد أعمى قيل الذي يبصر بالنهار ويبصر بالليل نعم بعض الذكر قالوا أيضا الأعوار لكن هذه الأقوال مشهورة عند السلف رحمهم الله تعالى في تفسيري الأكمه. قال وأبرئ الأكمه والأبرص الأبرص الذي به وضح قال المصنف والأبرص الذي به وضح يعني فقد جلده لون بشرته فيصبح الجلد مصابا ببقع بيضاء متناثرة وهو مرض يعني. بقدر الله تبارك وتعالى طبعا هذه الأمراض كانت شائعة فيهم نعم فذكر الأبرص هنا قال ابن وهب ربما اجتمع على إسحاق عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفاً وإنما كان يداويهم بالدعاء وهذا ثبت عند ابن أبي حاتم في التفسير أنه كان يدعو بدعاء فيستجيب الله له سبحانه قال بإذن الله بأم أي بأمره ومشيئته سبحانه وتعالى وإنما كان يداويهم بالدعاء وهذا رواه ابن جرير الطبري في تفسيره قال مصنف وذكر المفسرون أنه أحيى أربعة أنفسين من الموجة وقوله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله نعم وهذا كان كله بإذن الله تبارك وتعالى في حصوله قال ابن عباس وعن ابن عباس أن الأربعة كلهم بقي حتى لو ولد له إلا سام بن نوح يعني في من ذكر أنهم أحياهم فشاهدوا بالبعث كانت آية فيهم وإذا قال قوله تعالى أوحي الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكرون وما تدخرون في بيوتكم قوله تعالى وأنبيكم بما تأكرون قال سعيد بن جبير كان إيسى إذا كان في المكتب يعني الكتاب يخبرهم بما يأكلون ويقول للغلام يا فلان إن أهلك قد هيأوا لك كذا وكذا من الطعام فتطعمني منه نعم هذا في تفسير الطبري وابن بحات من طريقي سعيد بن جوهير أو, أو من أثر سعيد بن جوير. وقال مجاهد وأنبئكم بما تأكلون وقال مجاهد قال بما أكلتم البارحة وبما خبأتم منه قال مصنف على هذا المفسر إلا أن يق كان يقول وأنبئكم بما تأكلون من المائدة التي تنزل عليكم ردها إلى المعيد أو أصحاب هذه قصة أخرى ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وضع لأن الأمور الثلاثة التي تقدمت هذه كانت عامة للكل لكن الأمور التي ذكرها هنا ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذه أمور خاصة في البيوت أمور العامة ذي كانت كل الناس مرضى ذلك لكن الأمور هذه أمور خاصة في البيوت وأنبيكم بإلم الله تعالى له تعالى له بالغيب قال إلا أن, تق... إلا أن قتادة كان يقوله نبيكم بما تأكلون من المائلة التي تنزل عليكم وما تدخرون منها وكان أخذ عليهم أن يأكلوا منها ولا يدخروا فلما خانوا مسخوا خنازير وعمت السلف على أن أصحاب المائلة وقعوا في مخالفات بعد نزولها كما دلت على ذلك الاثر هذا موضع راجع في تفسير الايه المائده قال ونبئكم بما تاكلون واضح وما تدخرون في بيوتكم نعم اذا ينبئهم بالذي ياكلونه وينبئهم بالذي يخبئونه ويدخرونه واضح اي نعم قال عمار بن ياسر رضي الله عنه في موارد طبري في تفسيره ونبئكم بما تاكلون من المائده وما تدخرون منها وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فأكلوا واتدخروا وخانوا فجعلوا قرادة وخنازير قال ولأحل لكم إن في ذلك, ذلك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية يعني يكون ما تقدم آيات هذه تسمية شرعية واضح تسمية الكلامية الرائجة معجزات واضح يسمون معجزات القرى سمي آيات سمي بينات إن في ذلك كل ما سبق لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم قال تعالى ومصدقا لما بين يديه ومصدقا هذه كلها أحواله وأوصافه صلوات الله, الله عليه قال ومصدقا لما بين يدي من التورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم تقدم معنا معنا وقال مصنفونا ومصدقا نصب مصدقا عن الحال أي وجئتكم مصدقاء ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم قالت قتادة كان قد حرم عليهم موسى الإبل والثروب الإبل والثروب وضع الإبل والثروب الثروب أو الثرب هذا شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء واضح يغشى الكريش والأمعاء وجمعه ثروب والشحم المبسوط على الأمعاء والمصارين هذا الشحم اللي يكون مبسوط لما تسلخ الشات أو المذكات لبيت العام تجد أن الأمعاء قد فيها شحم واضح سمى الثروب مبسوط على الأمعاء والمصارين واضح هذا كان حري معنين يقول قد حرم في التوراة يعني قد حرم عليه موسى الإبل والثرو وأشياء من الطير فأحلها إيسا ولم يقول كلها ولكن قال بعضها لذلك الإنجيل لم ينسخ أصل التوراة كلها وإنما نسخ بعضها وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم إذا قال مصدقا بين ديما التوراة يعني ليست منسخة بالكلية شريعة التوراة يعني إنما أحل لكم بعض الذي حرم عليكم نسخ مقيد وجئتكم بآية من ربكم قال أي بآيات تعلمون وجئتكم بآية من ربكم أي بآيات تعلمون بها صدقي فإنما, فإنما فإنما فإنما واحد لأن الكل من جنس واحد قال وجئتكم بآية من ربكم أي بآيات تعلمون بها صدقي من ربكم أي من عندي ربكم سبحانه وتعالى مجاهد يقول وجئتكم بآية من ربكم كما في تفسير النبيحات أو كما في تفسير الطبري قال ما بين لهم من الأشياء كلها وما أعطاه ربه وما أعطاه ربه وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله التوقيت أي الله في أوامره وأطيعون يستجيبوا لأمره سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان توكيد هذا أصل الدين إن الله ربي وربكم في آية ان إن الله هو ربي وربكم شوف التوكيد ولذلك في آية كان السياق في نفي قوله هي عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نقف إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى ونتبه في المجلس القادم إن يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وحسانه إنه سميع قريب مجيب الحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا